ب ت ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر في م الدرس ح م لله ب الماضي ل الأمي على شرط وجوب الصيام وما يبيح الافطار من السفر والمرض وغيرهما ثم قلنا من فاته شيء من رمضان سواء اكان بعذر ومع بغير عذر ف ا ان كان القضاء اذا ت فاته قبل ب ذلك ر بغير عذر طبعا اذا فاته هذا آثم لا شك في ومع ذلك يجب عليه القضاء اذا فاته صيام يوم من رمضان بغير عذر فقد أ ث م ويجب عليه القضاء و إ م ا ان فاته بعذر بمرض او سفر فهذا لا إ ث م عليه ويجب عليه القضاء إ ن تمكن من القضاء ف إ ن لم يتمكن من القضاء ب أ ن مات في رمضان أ و بعد رمضان م ب ا ش ر ة فهذا لا شيء عليه التدارك لا يتم ل التدارك ل أ ن ه قد مات و إ ث م ما عليه اسم ل أ ن ه أ خ ط ر بعذر ولا يجب القضاء عنه ل أ ن ه ما لزمه و ما لزمه الصيام حتى ي ل ز م ن القضاء و أ م ا إ ذ ا مات بعد التمكن افطر بعذر في نهار رمضان بسفر او مرض او غيرهما وانتهى رمضان وكان مقيما وليس به عذر يلخص له الفطر كان ب إ م ك ا ن ه القضاء إ ل ا انه لم يقض في هذه الحاله ايضا لا يعتبر اثما لماذا لا يعتبر آ ث م ا مع انه امكنه التدارك ولم يتدارك ل أ ن وجوب التدارك على التراخي وليس على الفور إ ل ى أ ن ي أ ت ي رمضان الثاني ي ن د ب له أ ن يبادر بالقضاء فورا من ثاني أ ي ا م شوال لكنه إ ن لم يبادر بالقضاء و أ خ ر ه فلا إ ث م عليه ل أ ن ه أ ف ط ر بعذر ف إ ذ ا لم يبادر بالقضاء ومات ولكنه كان متمكنا من القضاء في هذه ا ل ح ا ل ة ق ل ن اختلف ا مذهب الشافعي القديم مع الجديد لا يجوز لوليه ان يقضي عنه في مذهبه الجديد وفي القديم يجوز لوليه أن يقضي عنه وقلت ف ي المذهب د ي يجوز م و و ل ل ي يقضي ه ان عنه ق لكم في الدرس الماضي ان الامام ة النووي ة تبعا ل ج م ا ه ي ر اصحاب الشافعي رجحوا المذهب القديم على المذهب الجديد وهذه م س أ ل ة من المسائل التي افتي ا فيها على القديم خلافا للجديد مع أ ن مذهب الشافعي هو الجديد وذلك ل أ ن الدليل الصحيح ا ل ص يؤيد ح ي المذهب القديم والجديد لا دليل له وتكلمنا على هذا الموضوع باصحاب و ا ص م ا م ف إ ذ ا أ ن ك ن ه التدارك ولم يقض ي ج ا د لوليه أ ن يصوم عنه والولي كل قريب سواء كان عصبه أ و لم يكن عصبه و أ م ا ا ل أ ج ن ب ي الذي ليس بولي للميت ف إ ن أ ج ا د له أ و ل ي ا ء الميت أ ن يصوم عنه فيجوز له أ ن يصوم عنه و إ ل ا فلا ي ل ي د له أ ن يبادر بالصيام عن الميت بدون إ ذ ن أ و ل ي ا ء هذا ب ا ل ن س ب ة للصيام إ ذ ا مات بعد أ ن يتمكن من التدارك يصوم عنه وليه و أ م ا إ ذ ا مات قبل أ ن يتمكن من التدارك والقضاء فلا يصوم عنه هل ا ل ص ل ا ة في ا ل ص ي ا م إ ذ ا افترض ان انسانا ترك ا ل ص ل ا ة بعذر وتمكن من القضاء إ ل ا انه لم يقض ي يقضي هل يقضي عنه وليه وهل يقضى الاعتكاف عن الميت ايضا قال اصحابنا رحمهم الله تعالى وهو ر أ ي جماهير فقهاء المسلمين بانه لا تدارك ل ل ص ل ا ة ولا تدارك للاعتكاف عن الميت لانها من العبادات البدنية المحضة التي لا تقع فيها النيابة والصيام الا فيها وان كان من بدنية انه ورد النص محضة تقع عبادة ورد فيه ا ل أ ص ل في العبادات ا ل ب د ن ي ة أ ن ه لا تقع فيها ا ل ن ي ا ب ة أ خ ر ج ن ا من هذا ا ل أ ص ل ما ورد فيه النص الشرعي في الصيام لما رواه البخاري ومسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فبقيت ب ق ي ة العبادات ا ل ب د ن ي ة على أ ص ل ه ا لم يرد فيها نصر شرعي يخرجها عن الأصل فلا يجوز لولي الميت نصلي يرد فيها شرعي يخرجها يجوز نصر عنه عن أن أ و يعتكف عنه إ ذ ا فاته ص ل ا ة أ و فاته اعتكاف ولا فديه ب ا ل ن س ب ة للصيام كنا اذا جرينا على ا ل م ذ ه ب الجديد وهو أ ن ه لا يجوز ل و ل ه ه أ ن يصوم عنه يجب عليه أ ن يخرج من ت ر ك ت ه لكل يوم مدا من ل ط ع عنه ا إذا ما صمنا م من تركته مد نخرج تلكته من الطعام ولكن ب ا ل ن س ب ة على المذهب الجديد على القديم يجوز لوليه أ ن يصوم عنه ويجوز أ ن يطعم أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة فلا يجوز أ ن نصلي عنه ولا يجوز أ ن نخرج ا ل ف د ي ة فلا ا ل ف د ي ة تجزئ عن ا ل ص ل ا ة ولا ا ل ص ل ا ة عن الميت تجزئ عن ا ل ص ل ا ة بل نقل القاضي عياض ا ل إ ج م ا ع على أ ن ه لا يصلى عنه ولكن هذا الاجماع الذي نقله القاضي عياض يعني فيه نظر ل أ ن بعض ا ل أ ئ م ة ذهبوا إ ل ى أ ن ه ي ط ل ى عن الميت وكذلك ا ل ا ع ت ك ف لا يعتكف عن الميت على ر أ ي جماهير الفقهاء وعندنا في المذهب نقل البوليقي رحمه الله أنه عنه ولكن ورأي جمهور الفقهاء ومن يعتكف عنه على نقل أنه من أصحابنا المذهب الله طياتا الطيام المفتابه الفقهاء في في رحمه المذهب المذاهب الاخرى أ ن ه لا يقضى عن الميت أن ي ت ك ا ف ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أن ل ا يصوم عن الميت يجب عليه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يخرج من ت ر ك ت ه ف د ي ة و ا ل ف د ي ة هي مد من الطعام لكل يوم مد من ا لا ط ع م لكل يريد و م لا ي قضاءه عن الميت ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقضي عنه فلا ك ف ا ر ة و إ ذ ا لم يرد القضاء عند ذلك يجب عليه أ ن يخرج الكفار وهي مد من الطعام وهذا المد من الطعام عن كل يوم من ا ل أ ي ا م التي يترك ا ل إ ن س ا ن صيامها و ا ل إ ن س ا ن حينما يترك الصيام بعذر هذا العذر إ م ا أ ن يكون مما يمكن زواله و إ م ا أ ن يكون مما لا يمكن زواله ف إ ذ ا كان مما لا يمكن زواله ك أ ن كان كبيرا ً هلما ً هذا لا يرجى عوده ت إ ل ى الشباب بل الذي يتوقع أ ن يتراجع كل يوم في حياته ف إ ذ ا كان اليوم عاجزا ً فهو في الغد ع ل ا ع ج ز وبناء على ذلك يخرج ا ل ك ف ا ر ة مباشره ب ق و ل ه تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين وتقدير ا ل آ ي ة وعلى الذين لا يطيقونه أ ي ممن كان كبيرا في السن أو اين المراد وعلى الذين يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر وروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس و ع ا ئ ش ة أ ن ه كان ي ق ر أ وعلى الذين يطوقونه ه بتشديد الواو ا و م ع ن وعلى الذين يكلفون الصيام فلا يطيقونه هؤلاء عليهم ك ف ا ر ة وهي إ ط ع ا م مسكين ويجوز له أ ن يخرج ا ل ك ف ا ر ة م ب ا ش ر ة في كل يوم يفوته يجوز له أ ن يخرج عنه ا ل ك ف ا ر ة و أ م ا من يريد ف إ ذ ا كان مرضه مما يرجى برؤه منه فلا يجوز له أ ن يخرج ك ف ا ر ة ا ل آ ن ل أ ن ه يرجى زوال مرضه ويرجى أ ن يقضي هذا اليوم الذي أ خ ط ر فينتظر ولو أ خ ط ر صيام ا ل سنوات ولا يعتبر آ ث ب ا ب ت أ ج ي ر ه الصيام في هذه ا ل س ن ة ل ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ل أ ن ه لم ي ت م ك ن من القضاء و أ م ا إ ذ ا كان مرضه لا يرجى برؤه ب أ ن اصيب بمرض ث ا ر ل أ م ل في شفائه بما يقدره الطبيب العدل المسلم قال هذا يعطى حكم الشيخ الكبير وبناء على ذلك ي خ ج الكفاره مباشره ولا ينتظر ل أ ن ه لا ف ا ئ د ة من الانتظار و أ م ا الحامل والمرضع فيجوز لهما ل إ ش ط ا ر إ ذ ا خافتا على أ ن ف س ه م ا او على الولد سواء كان الولد ولدا م ر ض ع أ و كان يرضع منها ب ا ل أ ج ر ه سواء كانت اما ح ق ي ق ي ة أ م كانت م س ت أ ج ر ه للرضاع ويجوز لها الافطار إ ذ ا لم تخف ا على الولد الهلاك ب أ ن كان يلحقها ا ل م ش ق ة في الصيام أو كان يلحق الولد المشقة بأن أن أي الولد الولد كان ذلك المشقة حبيبها فإذا خافت على الولد الهلاق عند ذلك يجب عليها افطارت عند فإن يلحق يقل يجب على حامل تفتش والمرضع خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا ف د ي ة خافت على نفسها لن تخف ا على الولد الولد لا يلعقه ضرر حليبها كثير ولا ي ت أ ذ ى ب الولد فهي ليست خ ا ئ ف ة على الولد و إ ن م ا خافت على نفسها يجوز لها أ ن تفطره ويجب عليها القضاء ولكن لا تجب علي ه الفديه ا حكمها في ذلك حكم المريض و إ ن خافت على الولد إ ف ط ا ر ه ا ليس خوفا على نفسها الحامل والمرضع هي لا ت ت أ ث ر بالصيام ولكنها خافت على الولد أ ن ي ت أ ث ر أ و خافت على نفسها وعلى الولد باثنين مع بعض قد في هذه ا ل ح ا ل ة تلزمهما ا ل ف د ي ة مع م القضاء ل ت ز ه مع ا الفدية م القضاء يلزمها القضاء ل أ ن ه ا تلقت صيام اليوم وهي م ك ل ف ة ب ا ل ص ي ا م وتلزمها ا ل ف د ي ة ل أ ن ه اتفق بهذا ا ل إ ف ط ا ر إ ن س ا ن آ خ ر استفاد من هذا ا ل إ ف ط ا ر اثنان ا ل أ م والولد أ و المرضع والولد فكونه ا ا هذا الإفطار ف د من استفاد من هذا ا ل إ ف ط ا ر عند ذلك تجب ا ل ف د ي ة مع القضاء ويلحق ب ا ل ب ر ض ع التي تخاف على الولد من أ ف ط ر لانقاذ م ش ر ف ا على الهلاك ف ا ن ر أ ى إ ن س ا ن ا يريد أ ن يغرق ولا يمكنه أ ن ينقذه إ ل ا إ ذ ا أ ف ط ر ف أ ف ط ر فيجب عليه القضاء وتجب عليه ا ل ث د ي ة ل أ ن ه اتفق بهذا الافطار إ ث ن ا ن وليس بواحد و أ م ا المتعدي بفطره لان أ ف ط ر متعمدا فهذا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه شيء وهذا إ ذ ا كان إ ف ط ا ر ه بغير الجماع و أ م ا إ ذ ا كان إ ف ط ا ر ه بالجماع فهذا له حكم خاص س تتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل نحن قلنا إ ذ ا أ ف ط ر ا ل إ ن س ا ن في رمضان بعذر يدب له أ ن يتدارك القضاء بعد انتهاء شهر رمضان وقبل أ ن ي أ ت ي رمضان اخر ل آ ف إ ن أ م ك ن ه التدارك وتدارك فبها ونعمه ما عليه شيء و إ ن مات قبل أ ن يتمكن من التدارك فلا شيء عليه أ ي ض ا و إ ن مات بعد أ ن تمكن من التدارك يجوز لوليه أ ن يصوم عنه كما يجوز له أ ن يطعم عنه ف إ ذ ا تمكن من التدارك إ ل ا أ ن ه لم يتدارك ولم يمت وبقي حتى حيا حتى جاء رمضان الاخر وكان يجوز له أ ن يؤخر ا ل ت د ا ر ك على التراخي وليس على الفور ولكن هذا التراخي له حد وهو ن ه ا ي ة العام ف إ ذ ا جاء رمضان الثاني ولم يقض ي في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يقضي القضاء لا بد منه ولكنه يجب عليه مع قضاء كل يوم يجب عليه أ ن يؤدي م د ة من الطعام ك ف ا ر ة ل ت أ خ ي ر ه الصيام عن ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن س ت ة من الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم قالوا بذلك ولا ب خ ا ل ف لهم كما قاله ا ل إ م ا م الماوردي قال ا ل إ م ا م النووي وياثم ب آ ل ا ا ل ت أ خ ي ر أ و ل ا ي ب و عليه القضاء على خلافه ل أ ن ه ما قضاه في هذه ا ل س ن ة يقضيه ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ولو بعد عشر سنوات يجب عليه قضاؤه أ و ل ا يجب عليه القضاء وثانيا يجب عليه مع القضاء ا ل ك ف ا ر ة وهي مد من الطعام وثالثا يعتبر آ ث م ا بهذا ا ل ت أ خ ي ر ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يصوم إ ل ا أ ن ه لم يصوم هذا كله إ ذ ا كان قادرا على التدارك ت د ا ولا ر ك فان كان مريضا ً واستمر مرضه أ ف ط ر في رمضان وانتهى رمضان وما زال مريضا ً وانتهت ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى وما زال مريضا ً ي ن تنزل الشفاء ما يخرج الكفاره ل أ ن ه ي أ م ر أ ن يشفى ولكنه ما يكون آ ث م ا ً ل أ ن ه ما تمكن من القضاء بعد ما تمكن من التدارك ولا تجب عليه الكفاره لو ط ف ي في ا ل س ن ة الثانيه ة و ذ ا أن يقضي يقضي مكان كل يوم يوماً ولكن جمه يومين و ولا م ا الكفارة ة الثانية ولم رمضان ذلك ج بدون علي يومين قضاه يومين ك ف ا ر ة ل أ ن ه ما تمكن من قضاء شهر ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى و ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ما زال فيها يجوز له أ ن يقضي صيامها والأطفح عندنا المذهب الكفارة بتكرر السنين أن في بتكرر تتكرر لان ح ق و ق ا ل م ا ل ي ة لا تتداخل ف إ ذ ا فاته صيام من شهر رمضان لهذه ا ل س ن ة وتمكن من القضاء ولم يقض ي وجاء رمضان الثاني يجب عليه أ ن يقضي اليوم ويجب عليه أ ن يخرج م د ة من الطعام ف إ ذ ا أ خ ر لم ي ص ل في السنه ا ل ث ا ن ي ة أ خ ر ه للسنه ا ل ث ا ل ث ة يجب عليه قضاء اليوم ويجب عليه مدان من الطعام مد ل ل س ن ة ا ل أ و ل ى ومد ل ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن خال ب س ن ة ث ا ل ث ة وجب عليه ث ل ا ث ة أ ن د ا د من الطعام ويتكرر المد بتكرر السنين ولا صح أ ن ه لو اخر القضاء مع إ م ك ا ن ه فمات أ خ ر ه ل ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة فمات ما تمكن من القضاء و إ خ ر ا ج ا ل ك ف ا ر ة قد اخرج من شركته لكل يومين مدان مد للصيام لانهما قضى ويخرج من شركته مد اخر لتاخيره الصيام عن ا ل س ن ة الاولى إ ل ى السنه الثانيه وهذا كله اذا لم يصن عنه وليه فان صان عنه وليه يلزمه مد واحد لتاخير الصيام عن السنه الاولى الى السنه الثانيه وما صرف ا ل ف د ي ة التي يخرجها وهي المد من الطعام تصرفها الفقراء والمساكين فقط ليست كمصارف الذكاء و إ ن م ا تصرف للفقراء والمساكين ب ق و ل ه تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ويجوز للانسان ان يصرف امدادا الى شخص واحد ونحن انما جوزنا الفقير م ع المسكين ل أ ن الفقير أ س و أ حالا من المسكين ذهب الامام الشافعي رحمه الله لأن الفقير أ س و أ حالا من المسكين الفقير هو الذي لا يملك شيئا أ ب د ا والمسكين هو الذي يملك شيئا لا يكفي لا دخله لا يكفي بنفقته قال الله تعالى وأما يعملون يملكون لمساكين فسماهما مساكين فم عليهم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر الله مساكين مع أنهم سفينة في ولكن ا ل س ف ي ن ة ما كانت تكفي بدخلهم ولذلك سموا بالمساكين ف إ ذ ا جاز صرف كفاره الصيام للمسكين فصرفها للفقير من باب اولى ويجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصرف امدادا من ا ل ف د ي ة إ ل ى شخص واحد ل أ ن كل يوم ع ب ا د ة م س ت ق ل ة ا ل أ م د ا د ل م ن ز ل ة الكفارات ويجوز بالاتفاق أ ن يعطى الفقير ع د ة كفارات بخلاف المد الواحد فانه إ ن ه ل يجوز أ نشرك ف ي بين فقيرين لا يجوز أ ن نعطي فقيرين من مد واحد ل أ ن كل مد ف د ي ة تامه و ق د اوجب الله تعالى صرف ا ل ف د ي ة إ ل ى الواحد وجنسها من اي شيء يخرج ا ل ت ف ا ر ة سواء ك ا ن ت عن صيام اليوم ب أ ن مات ولم يتمكن من الصيام وكان يمكنه التدارك قبل ذلك الا انه أ خ ر أ و كانت م ر ي ض ة أ و كانت حاملا أ و كانت مرضعا يجب أ ن تخرج مدا من الطعام إ ذ ا أ خ ر ت الصيام مع ا م ك ا ن ي التدارك ما هو جنس هذا المد من ي طعام نخرجه قال هذا من جنس ا ل ف ط ر ة وجنس ا ل ف ط ر ة هو غالب قوت ي ب ل د ف إ ذ ا كان غالب قوت البلد البر ف إ ن ه يخرج من البر وان كان غالب قوت البلد من ا ل أ ر ز ف إ ن ه يخرج من ا ل أ ر ز وهكذا تطرد ا ل ق ا ع د ة في غالب قوت البلد وهذا كله فيمن أ ف س د صيامه بغير الجماع ف ي ا اذا أ ف س د صيامه متعمدا أ و أ ف س د ه بعذر يجب عليه القضاء وتلزمه ا ل ك ف ا ر ة بالشروط التي ذكرناها و أ م ا إ ذ ا أ ف ت ذ ه بالجماع فله أ ح ك ا م خ ا ص ة وهي ا ل ك ف ا ر ة ب أ ن يعتق رقبه أ و يصوم ستين يوما أ و يطعم ستين مسكينا وهذا إ ذ ا كان متعمدا في جماعه ذاكرا على التفصيل الذي سنذكره و أ م ا إ ن كان نافيا أ و كان عنده عذر أ ي ض ا على التفصيل الذي سنذكره فهذا لا ك ف ا ر ة عليه فضابط ا ل ك ف ا ر ة عندنا أ ن ه ا تجب بجماع أ ث م بسببه تجب ا ل ك ف ا ر ة بجماع أ ث م به بسبب الصوم وبدون ش ب ه ة تجب ا ل ك ف ا ر ة بالجماع فقط لا بغيره من ا ل م ف ص ر ا ت أ ث م به ف إ ذ ا لم يكن به اثم فلا كفاره و أ ن يكون بسبب الصوم وبدون الجبره بخبر ا ب خ ا ر ي ومسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك قال وما أ ه ل ك قال واقعت م ر أ س ي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا ما ع ن د ه ما لن ينتقل ا به ر ق ب ة قال فهل تستطيع أ ن تصوم شهرين متتابعين قال لا ما يفكر ان يصوم شهرين متتابعين وما أدرب هل ا ب ف ت ر ل س ي ا م قال فهل ت ج د ما ت ط ع م ستين مسكين انك د ما ت ط ع م به ستين مسكين قال لا ما ع ن د ه م ا ثم جلس ع ن د النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أ ف ق ر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أ ه ل بيت احوج إ ل ي ه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أ ن ي ا ب ه ثم قال اذهب فاطعمه أ ه ل ك وفي ر و ا ي ة للبخاري ف أ ع ت ق رقبه ب ص و م شهرين ف أ ط ع م ستين مسكينا ب ا ل أ م ر والعرق مثل ي ن س ج من خوص النسج نحن قلنا في ضابط ا ل ك ف ا ر ة تجد بجماع اثم به, به والجماع الذي ياثم به إ ذ ا كان ذاكرا للصوم ليس ناسيا وان يكون متعمدا فلا ك ف ا ر ة على ناس إ ذ ا جمع ا أ ه ل ه ناسيا لا ك ف ا ر ة عليه ل أ ن ه لا ي ن س م في هذا الجماع ونحن قلنا ا ل ك ف ا ر ة تجد بجماع ت س م به والناس رفع عنه اسم ا ل ن س ي ا ن فلا ك ف ا ر ة على ناس أ و مكره المكره أ ر ض ا مرفوع عنه اسم ذ ك ر ى أ و جاهل بالتحريم إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لا يعلم أ ن الجماع ة يؤدي الى الافطار ف أ ب ط ر ف إ ن ه لا يهتم بهذا الافطار ومن نسي ا ل ن ي ة ما هو في الليل وكان يعلم أ ن ا ل ن ي ة و ا ج ب ة فنسيها نحن ق ل ن ا يجب عليه ان يمسك ب ق ي ة النهار ولكنه يجب عليه قضاء هذا اليوم فهو في ا ل ح ق ي ق ة ليس ط ا ئ م ا في الحقيقة ليس طائما وكان ب ن ا ء على ل ذ لو ج م ع زوجته في ه ا رمضان وكان قد نسي ا ل ن ي ة فلا ك ف ا ر ة عليه قطعا ل أ ن ه ليس صائما و إ ن م ا تجب ا ل ك ف ا ر ة إ ذ ا أ ف س د صيامه بالجماع وهذا ليس له صيام وكذلك لا تجب ا ل ك ف ا ر ة على مفسد لصيام في غير رمضان بأن كان صائما ن او ف ل ة أ كان صائما عن نذر كان أو صائما قضاء لو أ ر ا د أ ن يقضي يوما من أ ي ا م رمضان قضاؤه واجب حينما يشرع به ي ش ر ع في و ا ج ب ومع ذلك لو أ ف س د ه بالجماع ما يجب عليه ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن ا ل ك ف ا ر ة من خصوصيات إ ف ت ا د الصيام في شهر رمضان كما قلنا في الدرس الماضي إ ن إ م س ا ك ب ق ي ة النهار من خصوصيات رمضان فلو صام في غير رمضان سواء أ ك ا ن صيامه واجبا أ م كان تطوعا و أ ف ط ر فيه ما يجب عليه إ م س ا ك ب ق ي ة النهار ف إ م س ا ك ب ق ي ة النهار من خصوصيات رمضان و إ ي ج ا ب الكفار أ ي ض ا من خصوصيات رمضان وكذلك من أ س ك ت صيامه بغير جماع كان اكل ا متعمدا أ و شرب متعمدا أ و استنى باليد أ و أ ن ز ل بالمباشره باشر زوجته ف أ ن ز ل بدون جماع ف إ ن ه لا يجب عليه ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ا ل ك ف ا ر ة في الجماع الذي ازم به الصحابي وبناء على ذلك ما نزيد عليها شيئا ولا على صائم مسافر صائم مسافر جال ع بنيه الترخص نحن قلنا إ ذ ا كان الانسان مسافرا يجوز له أ ن يفطر فاذا صام ما أ ر ا د أ ن يستعمل ا ل ر خ ص ة ثم ب د أ له أ ث ن ا ء الصيام أ ن يستعمل ا ل ر خ ص ة يجوز له أ ن يستعملها هذا اذا عليه النهار إذا نهار الصيام دخل وهو مسافر اما لو كان مقيما ثم سافر قلنا هذا ما يجوز ل و ان ي ت ل ق ص بالفطر الاجتماعي الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر ف ل ذ ا كان مسافرا وصام ثم بدا له ان ي ت ل ق ص وتلخص بالجماع فجامع زوجته ما تجب عليه ا ل ك ف ا ر ة لان هذا يجوز ل و ان يفطر بالجماع وبغيره فلا تجب عليه فيه ا ل ك ف ا ر ة اما مقيما لو كان مقيماً ثم سافر هذا لا يجوز له ا ل ف ط ا ر فلو جامع متعمدا تجب عليه ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن ه لا يجوز له ان يفطر ب هذا النهر ف ل ا ك ف ا ر ة على صائم مسافر أ و مريض جامع ب ن ي ة الترخص في ا ل ا ف ح ولا ك ف ا ر ة على من ظن بقاء الليل وجامع زوجته و ق د تكلمنا على أ ح و ا ل الاجتهاد في الليل و أ ح و ا ل اجتهاد في ن ه ا ي ة النهار بغروب الشمس فاذا ظن أ ن الليل باقل وجامع زوجته ثم بان له أ ن الفجر قد طلع فلا ت ف ا ر ت عليه ل أ ن ه ليس آ ث م ا ظن وبنى على ظنه ثم تبين له خ ط أ هذا الظن يجب عليه قضاء هذا اليوم ولكنه لا تجب عليه ت ف ا ر ة ولا على من جامع بعد ت ك ي نافيا وظن أ ن ه افطر به كثيرا من الناس لا يعرف أ ن ا ل أ ك ل في نهار رمضان إ ذ ا كان بسبب النسيان ل ا يجب عليه شيء ولا ي ف ت ر به إ ن م ا أ ط ع م ه الله و س ق ا ه فيظن أ ن ه إ ذ ا أ ك ل ناسيا في نهار رمضان فقد افطر ف إ ذ ا ظن هذا الظن أ ك ل ناسيا فظن أ ن ه قد أ خ ط ر فلا أهله فلا ك ب ا ر ك عليه ل أ ن ه ما اثم او أ ما أ ر ا د أ ن يفطر متعمدا بهذا الجماع و إ ن م ا جامع بناء على ظنه أ ن ه ا ل آ ن مفطر و إ ن كان صيامه قد بطل نحكم ب ط ل ا ن صيامه قطعا ولكننا ما نجب عليه ا ل ك ف ا ر ة و ا ل ك ف ا ر ة تجب على الزوج عنه يخرج ا ل ك ف ا ر ة عنه وفي قول عنه وعنى وفي قول تجب عليه ا ك ف ا ر ة أ خ ر ى ولكن هذه ا ل أ ق و ا ل ض ع ي ف ة والصحيح ا ل م ف ت ا به أ ن ا ل ك ف ا ر ة تجب عليه وعنه خ ا ص ة وتلزم ا ل ك ف ا ر ة من انفرد ب ر ؤ ي ة الهلال نحن قلنا ب أ ن من ر أ ى الهلال يجب عليه الصيام لأنه رأى و إ ن لم يصوم الناس فاذا راى هلالا منفردا فقد وجب عليه الصيام فاذا صام وافسد صيامه بالجماع تجب عليه الكفاره وان كان الناس جميعا مفطرين لانه ا ل آ ن باعتقاده انه في شهر رمضان ومن جامع في يومين جامع في عباده م س ت ق ل ة ولكنه لو جامع في يوم واحد مرتين ف إ ن ه تلزمه كفاره واحده وحدوث السفر بعد الجماع يفترض ان إ ن س ا ن ا اتى اهله متعمدا ف أ ف ل د قومه ثم سافر سفره هذا ما يسقط عنه الكفاره وكذلك لو مرض لا يسقط عنه الكفاره ولكنه لو لم يكن قد أ ت ى أ ه ل ه ومرض في نهار رمضان وافطر بهذا المرض ل أ ن ه صار وخطه ثم أ ت ى أ ه ل ه فلا شيء عليه ل أ ن ه أ ت ى أ ه ل ه بعد أ ن كان قد ت ر ب س ب ع ذ ل الكفار ويجب فوق هذه ا ل ك ف ا ر ة يعني بعد أداء الكفارة يجب عليه أ ن يقضي اليوم الذي أ ف س د ه صيام الستين يوما هذا كفاره يضاف إ ل ى هذه ا ل أ ي ا م الستين أ ن ه يجب عليه أ ن يقضي يوما مكان اليوم الذي أ ف س د ه ب ا ل ج م ا ع و أ م ا الكفاره فهي عشر ر ق ب ة كفاره هذه م ر ت ب ة الواجب عندنا نوعان يجو عندنا واجب مرتب ويجو عندنا واجب مخير الواجب المخير هو م ن يخير ا ل إ ن س ا ن فيه بين م ج م و ع ة من الخصال مثل الخصال ك ف ا ر ة الصيام فكفارته اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون اهليكم أ و ك س و ت ه أ و تحرير ر ق ب ة خير ا ل إ ن س ا ن بين هذه الخصال الثلاث ف إ ذ ا فعل خ ص ب ة من هذه الخصال بل اذمه وهو بالخيار و أ م ا الواجب المرتب هو الواجب الذي لا يجوز لك أ ن تنتقل عنه الى بلده إ ل ا بعد عجزك عن فعل الاصل وذلك ت ت ي م م أ و ما أ ق و ل التيمم ف س المثال الذي ذكرناه سفاره الصيام في عفظ سفارة بمين ف ك ف ا ر ة ه اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ك م أ و ك س و ة أ و تحرير ل ر ق ب ة فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ذ ا كان واجدا لا يجوز له أ ن ينتقل من ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة إ ل ا بعد أ ن يعجز عن الطعام أ و ا ل ك س و ة أ و العشق ويظن كثير من الناس جهلا او هذا الشايع في اوساط الناس عامه ان الانسان اذا ح ي ت في يمينه يكفر بالصيام وهو قادر على الاطعام وتكفيره وهذا لا يقع موقعه ولو صام م ئ ة يوم لان الله تعالى لم يجد الانتقال الى الصيام الا بعد العجز عن اداء واحد من خصال الكفاره المخيره فمن لم ي ج صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م وهناك واجب معين والذي لا ت خ ي ر فيه مثل ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة ا ل ظ ه ر ما فيه ت خ ي ر ولا ل ه ابدا يجب عليك أ ن تصلي و أ ن و ا ع الواجبات ك ث ي ر ة أ ن ا أ ت ك ل م ا ل آ ن عنها باختصار وباجمال تدرس في أ ص و ل الفقه ب ا ل ت ص ل ي كفارة الصيام من قبيل الواجب المرتب وليس من قبيل الواجب المخير وبناء على ذلك يجب عليه ان يعتق ر ق ب ة ف إ ن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ف إ ن لم يجد لم يستطع ف إ ط ع ا م ستين مسكينه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جعلها م ر ت ب ة قال هل تجد ما تعتق ر ق ب ة قال لا قال فهل تستطيع أ ن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم م ر ت ب ة فلو ع ج ل ما عنده ما يعتق به ر ق ب ة ولا عنده ما يطعم ستين مسكينا ولا يستطيع أ ن يصوم ستين يوما فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمتي صار مدينا لله تعالى بكفاره وبناء على ذلك ان تمكن في المستقبل من اي خصله من الخصال ان تمكن من الصيام فهو واجبه وان تمكن من الاطعام فهو واجبه وان تمكن من العشق فهو واجبه ف إ ذ ا قدر على خ ص ة فعلها و إ ن لم يقدر على شيء ف أ م ر ه إ ل ى الله ورحبته و ا س ع وهذه ا ل ك ف ا ر ة ا ل م ر ت ب ة بالتعتاق ثم الصيام ثم الاطعام معنى هذا أ ن ه لا يجوز له العدول إ ل ى الاطعام إ ل ا بعد أ ن يعجز عن الصيام ما هي ضوابط العجز عن الصيام ضوابط العز ي عن الاعتاق معه في لا يجد مالا ما هي ضوابط العز ي عن الصيام ضوابط العز ي عن الصيام ما ذكرناها في م ب ي ح ا ت ا ل إ ف ط ا ر بان كان مريضا ما يستطيع ان يصومه ستين يوما مثلا أ و كانت عنده شيء ز ي ا د ة ما ذكر ت السابق كانت عنده غلمه عنده ميل شديد نحو النساء ما يستطيع أ ن يستطيع ستين يوما ولو أ ر ا د أ ن يقضي لوقع فيما وقع فيه في رمضان قال هذا أ ي ض ا من ا ل أ ع ذ ا ر ان نلخص له بالانتقال من الصيام إ ل ى ا ل إ ط ع ا م فالاصح أ ن له العدول عن الصوم إ ل ى ا ل إ ط ع ا م ل ج د ة ا ل غ ل م ة والاصح أ ن ه لا يجوز للفقير صرف كفارته إ ل ى عياله كما فعل الصحابي حينما أ خ ذ العرق من التمر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا ان ص ر ف ا ل ك ف ا ر ة إ ل ى الناس ا ل آ خ ر ي ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ما يخرج ا ل ك ف ا ر ة إ ل ا إ ذ ا كانت ف ا ض ل ة عن قوته وقوت عياله ما دام ب ح ا ج ة إ ل ي ه ا يقال إ ن ه عاجز عن إ خ ر ا ج ه ا فلا يخرجها إ ل ا إ ذ ا كانت ف ا ض ل ة وبناء على ذلك لا يجوز له أ ن ن ص ر ف ه ا إ ل ى ع ي ا ل ه و أ م ا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق أ ط ع م ه أ ه ل ا فقد قال الامام الشافعي في ا ل أ م كما نقله عنه الامام الراشعي ح ت م ل أ ن ه لما أ خ ب ر ه بفقره أخبر النبي صرفه ل الله عليه وسلم ى ف ق له صدقه ة ص ر ف له صدقة أ و أ ن ه ملكه إ ي ا ه و أ م ر ه بالتصدق به فلما أ خ ب ر ه بفقره أ ذ ن له في ط ر ف ه ا لهم للاعلام ب أ ن ه ا إ ن م ا تجب بعد الكفايه ة الصدقة الكفارة بعد الكفاية تجب بعد و ذ ذلك فأهله بهذا、الطعام. فإذا ا لا ما وبناء الطعام إنسان وأراج أن الكفارة يملك أهله على فأهله أهله يفي يقرد كفت أحق أن ق اخر ل عليها لا يصلفها إلى قادرا فقرا عياده وإنسان يجدر أن آ باب من أ ب و ا ب الصيام في صيام التطوع أ و ا ل ن ا ف ل ة الصيام من أ ف ض ل العبادات كما في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى وجهه عن النار س ب ي ل خريفا أذيذ يوما في سبيل、الله. وفي صام عمد ابن آدم ابن الله الحديث كل له إ ل ا الصوم ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ز ي به و إ ذ ا اراد الله تعالى أ ن ي ج ا ز ي فالجزاء لا يمكن أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن بدا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن منا حينما يريد أ ن ي ج ا ز ي على حسنه او على معروف يجازي بما يتناسب مع مكانه فالذي يملك الالف مثلا يجازي ب ع ش ر ة والذي يملك ألف يجازي بألف يجازي وجزاء الملك يختلف عن جزاء ا ل س و ق وجزاء الغني يختلف عن جزاء الفقير فكل إ ن س ا ن يجازي بقدر طاقته ولذلك ما عهد أ ن الملوك يعطون الناس ربع دينار ولو دفع ع ش ر ة د ن ا ل ي لاستقلها الناس عليه بينما ن ج د بعض الناس حينما ي س ف ع م ئ ة ف ل ف وليس ربع دينار تجد أ ن الناس ي ص و ن عليه يقول و ن جزاه الله خيرا دفع م نصف ما يملك ف إ ذ ا كان الله تعالى يريد أ ن يجازي كيف يكون الجزاء لا يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يتصور م د ى كل عمل ابن آ د م له إ ل ا الصيام ف إ ن ه لي و أ ن ا أ ج ز ي به فجزاؤه موقول إ ل ى الله ليس له ضابط وليحسن ا ل إ ن س ا ن الظن بربه فالله عند حسن ظن عبده به ا يظن به خيرا ولا ندري كيف يكون جزاء الله تعالى على هذا الصيام وكله إ ل ى نفسه هو الذي سيجازي ولا شك أ ن جزاءه عظيم صيام يوم واحد يباعد بين وجه الانسان وبين جهنم يباعد بينهما سبعين خريفا هذه أ ش ي ا ء م ض ب و ط ة ب ا ل أ ر ق ا م أ م ا هناك شيء ليس له رقم وهو ما ي ف ي د الله به من النعم والاحسان على العبد الذي صام احتسابا لوجهه الكريم فنسال الله تعالى أ ن يجعلنا من الصائمين في سبيله والا يحرمنا من, من هذا الفجر العظيم يسن صوم الاثنين وصوم الخميس ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال إ ن ه م ا يومان تعرض فيهما ا ل أ ع م ا ل ف أ ح ب أ ن يعرض عملي و أ ن ا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ويندب ا ل صيام يوم عرفه وهو ت ا س ع للحجه وهذا ل غ ي ر ا ل حاج أ م ا الحاج, أما الحاج فيكون مشغولا ً ب ا ل ت ل ب ي ة والفكر و ا ل ع ب ا د ة وربما أ ض ع ف ه الصيام ع ن ه ولذلك يفطر أ م ا غير الحاج ف إ ن ه يندب له صيام يوم عرفه لخبر مسلم صيام يوم ع ر ف ة احتسب على الله أ ن ه يكفر ا ل س ن ة التي قبله و ا ل س ن ة التي بعده وهو أ ف ض ل ا ل أ ي ا م لخبر مسلم ما من يوم أ ك ث ر من أ ن يعتق الله فيه من النار من يوم ع ر ف ة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فمحمول على غير يوم عرفه ويندغ ذب صيام يوم عاشوراء وهو عاشر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله تعالى أن يكفر السنة يكفر التي قبله وكذلك يندب الصيام ت ا س ع وهو تاسع محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إ ل ى قابل لاصومن اليوم التاسع فمات قبله صلى الله عليه وسلم فيندب لنا أ ن نفعل ما عدم عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رواه مسلم ويندب أو الصيام الأيام البيض أو أيام الليالي البيض وينزب ه و ا ل و وتالياء بطومهما م للأمر الثالث ا ل عشر في س ا ئ ي وصريح ن عبان وينذب صيام س ت ة أ ي ا م من شوال لخبر النسائي او لما رواه مسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر ي وروى النسائي صيام شهر رمضان ب ع ش ر ة اشهر وصيام س ت ة أ ي ا م بشهرين فذلك صيام ا ل س ن ة و ا ل أ ف ض ل أ ن تكون ا ل أ ي ا م ا ل س ت ة م ت ت ا ب ع ة وتبتدئ من اليوم الثاني من أ ي ا م شوال اليوم ا ل أ و ل حرام صيامه فيبتدئ جواز صيام ا ل س ت ة من شوال من اليوم الثاني ويكره ا ف ا د يوم ا ل ج م ع ة كما انه يندب لنا صيام بعض الايام ع الأيام, الأيام. الايام المحرمه ا ي الايام ل م عرفناها يوم العيد و ث ل ا ث ة ايام التشريق و ا ل أ ي ا م ا ل م ن د و ب ة عرفناها التي يندب فيها الصيام ويكره افراج الزمعة بالظوم الله لا بقوله صلى الله عليه وسلم الزمعة ينذب ويكره يوم يصم يوم احدكم إلا أن ي ص و م ي و أو يوما م ا قبله بعده ر و ا ه ايضا ل ب خ ا ر ومسلم ويقرأ ي إ ف ر ا د السبت أ و ا ل أ ح د بالصوم ل خ ب ر لا تصوموا يوم السبت إ ل ا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين و ل أ ن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى تعظم يوم ا ل أ ح د وخرج ب إ ف ر ا د كل من هذه الثلاثه إفراد وحل أ د ا يُكره ج م على هذا ما رواه النسائي أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان أ ك ث ر ما يصوم من ا ل أ ي ا م السبت والاحد وكان يقول إ ن ه م ا يوما عيد للمشركين واحب أ أن أ ح ب خ ل ف ه م يعني إن ص هذا أنه الحديث كان فيحمل على أنه كان يجمع ي ن ه م ان والجمع ب ي ه م ا ل ا يعظمه أحد وصوم أحد ا ل د ه ر طبعا م ا الأيام التي صيامها عدى يحرم وان صام الدهر مع الايام التي يحرم صيامها فهذا حرام قطعا ل أ ن ه ارتكب الحرام بصيام ا ل أ ي ا م ا ل خ م س ة و أ م ا ان صام الدهر ما عدا ا ل أ ي ا م ا ل م ح ر م ة وهو صيام ا ل س ن ة ك ا م ل ة مكروه لمن خاف به ضررا أ و خاف به أ و ت حق لخبر البخاري أ ن ه صلى الله عليه وسلم آ خ ى بين سلمانه وبين أبي الزرداء فجاء سلمان يزور أ ب ا الدرداء فراى أ م الدرداء م ب ت ذ ل ة فقال ما ش أ ن ك فقالت إ ن أ خ ا ك ليس له ح ا ج ة في شيء من الدنيا فقال سلمان يا أ ب ا الدرداء إ ن لربك عليك حقا وليجسدك أ ه ل ل ك ع ك حقا و ل عليك حقا فصم و أ ف ط ر وقم و ن م و أ ت أ ه ل ك واعط كل ذي حق حقه فذكر أ ب و الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سلمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان ف إ ن صام العيدين أ و أ ي ا م التشريق فقد ع ف ى وقع في الحرام و أ م ا إ ذ ا لم يصم العيدين و أ ي ا م التشريق و إ ن م ا صام السنه ك ا م ل ة فهذا من المكروه وليس من الحرام إذا كان يلحقه به ضرر ا وكان يفوت به حقا كان فوت به حق اهله واما اذا كان لا يفوت به حقا ولا يلحقه به ضرر فما في مانع من صيام الايام ولو كانت م ت ت ا ل ي ة وان كان الاولى له ان يفرق الصيام ت أ ث ي ا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي يستحب لغيره أي يرى لمن لم الضررا أ ولانه يقود حقا ق أجلة أ الدالة على التشباب الثيام مطلقا ل و صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد ت ع ي ن